منه نذير وبشير، وأن رَبَّكُمْ ربكم ثم تبو إليه متّعكم متعم حسنا إلى أجل مسمو ويأتكو الذي فضل فضله، وإنت وَلَوْ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ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 فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِصَدْرِكَ أَن يَقُولُوا لَؤِلَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَأُزٍّ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نذير وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنْ إِسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ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 مِنْهُ وَمِنْ من قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُمْ فَلَا تَكُفُّ فِي مِدْيَنَ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ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 وَآتَانِي رحمة من عاده فعميت عليكم أن ألزمكمها وأنتم لها كارهون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 121. أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إن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 112. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون 113. واصمع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون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 وقال ركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لوفور الرحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزلي وكان في معزلي يا بني رك معنا ولا تكم مع الكافرين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 وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَآءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَنْقِلِي وَأَغْضِبِ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ واستوت عَلَى الْجُودِي وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ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 قال رب إني أعود بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين قيل يا نوح بق بسلام منا وبركات عليك وبركات عليك وعلى أمم من مم معك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 114. وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب 115. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا 124. ويعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب 125. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيتم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 إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود 117. ولما جاءت رسلنا لوقا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب 118. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء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 إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وأمطارنا عليها وأمطارنا عليها حجارة من سجلم مغضود 111. مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد 112. وإلى مدين أخاهم شعيبا 113. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 114. ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أرأكم بخير وإني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 117. وارتقبوا إني معكم رقيب 118. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمه منا وأخذت الذين ولم الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين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 يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود 112. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئسا رفد المرفود 113. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم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 شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع لهم الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود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 119. بِمَا بما تعملون بصير 110. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار 111. وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة قرفين نهار وزلفا من الليل